إن أمهاتهم إلا الله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رغبه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 قبلهم وقد أنزل آيات بيناتهم وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحساه الله أحساه الله ونسوه احصى الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو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 ألم ترَ إِلَّا الَّذِينَ لُهُ عَنِ النَّجْوَافِ نَيْعُودُنَ لِمَالُهُ عَنْهُ يَتَنَاجُونَ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعَدُوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَوْكَ بِمَا لَمْ يُحِيكَ بِهِ اللَّهُ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 وَتَنَاجَوْا بِالْبَثِّ وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ مَن نَّجْوَى مِنَ آمَنُوا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 يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحو في المجالس ففسحو يفسح لكم وإذا قيل شزو فشزو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما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 ولا منهم ويخلفون على الكذب ويخلفون على الكذب وهم يعلمون أعده الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم لَنَصُدَّعْ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَصَدُّوا عَن اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا هُنَالِكَ راهم هم فيها <تصفيق> خالدون يوم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا Nhom hom al kāzibūn. Istḥwad ʿalayhim حِزْبُ nem jöhetnek Allah és a Saját Rasulukhoz, azok azok, akik انا ورسلي كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا قوما يؤمنون بالله واليوم وَلَكَانوا أَبَأَم أَوْ أَبنَ أَوْ إِخوانَهُم أَوْ معشَتَهُ أُنَائِكَ كَتَبَ فيِي قُلُوا بِهِم إمَانَ وَأََّدَهُم وَأََدَهُم مِنْهُ ويدخلهم جنات ويدخلهم جن لا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه هؤلاءك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون